بوك تو ديبين ديسميت ديبي الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين الجمل الجانبية باستخدام ان 2. Mani أنك tas, ka tu krāts. Ine viḍāiquni annaka tušakhar. Ine viḍāiquni annaka إنه يضايقني أنك تشرب بيرا كثير هكذا ما نكايتنا تس كتناط تكوال إنه يضايقني أنك تأتي متأخيرا جدا هكذا إنه يضايقني أنك تأتي متأخيرا جدا هكذا إس دومايو كاوينم إروا يديكس آرست عتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب ومامس أعتقد أنه مريض أعتقد أنه مريض وما كنش أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم مارم ك أبريس موسميت نعمل أنه سيزوج ابننا نأمل أنه سيتزوج ابنتنا مارم كب الد نص نعمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. ميسترام كوينشير نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. إست ديرديو ك تافاسيوا قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت ان زوجتك حدث لها حادث ايش قد سمعت انها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى ايش دير ديو كتافا قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما Kad zamēt ensē ratag, talifa tamāman. Es priecājus, ka jūs apnācāt. Inaūjusidoni, an nekā kad aeiit. Inneūjuaiunī an kad aeteit. Es priecājus, ka jums ir interese. I naūju saiidoni an Inehū jūsidunī, en nekā mētam. Es priecājos, kai jūs ggribat pirkt māju. Ineū jū Saidunī, an neka turīdu šrā Almenzelļ. Innehū jū Saidunī, En neka turīdu ka pēdējāis autobus jav ir projām. Achša, eniekūna achiirūbās. قد غادر أن يكون آخر باس قد غادر اسبايدوس كا مومس بوس يانيام تاكسومترس اخشى ينبغي علينا ان ناخذ سياره اجره اخشى ان علينا ان ناخذ سياره اجره اسبايدوس كا مانال أنني ليس معي نقود أخشاء أن أنني ليس معي نقود